بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وإياه باب النذر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية نعتكف ليلة وفي رواية وفي رواية يوما في المسجد الحرام قال فأوف بنذرك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فباب النذر له اتصال وتعلق بالباب الذي قبله وهو باب اليمين وذلك أن كفارة النذر كما سيأتي هي كفارة اليمين و في كلام العرب من أهل العلم من يفسره بالوعد مطلقا سواء كان ذلك الوعد بخير أو بشر وبعضهم يفسره بالإيجاب نذر أن يفعل كذا أي أوجب على نفسه فعلا من الأفعال مثلا أو أن يترك شيئا أو نحو ذلك فيقولون هو الإيجاب وأما في الشرع فبعضهم يقول هو التزام قربة غير لازمة بأصل الشرع وهذا لا يخلو من إشكال التزام قربة غير لازمة بأصل الشرع لو أن المجنون نذر أن يصوم أو يحج أو يصلي ركعتين أو نحو ذلك فهل هذا النذر ينعقد؟ الجواب لا إذن لابد أن يكون هذا النذر ممن يصح نذره كذلك أيضاً لو أن الإنسان قال لله علي نذر أن أصلي العشاء مثلا هل ينعقد النذر أو لا ينعقد على هذا التعريف لا ينعقد غير لازم بأصل الشرع وإذا قلنا إنه ينعقد وأنه لو لم يصلي فإنه يأثم وأيضا عليه كفرت يمين لو أنه قال لله علي نذر أن أصلي مع مع الجماعة، صلي العشاء مع الجماعة، صلاة الجماعة الراجح أنها واجبة، فإذا لم يصلي، فإنه يكون عليه كفارت يمين لحظتم، فإذا قلنا بهذا، فمعنى ذلك أن القول بأن النذر هو أن يلتزم قربة غير لازمة بأصل الشرع لا يخلو من إشكال. فإن المكلف قد يلتزم قربة تكون لازمة بأصل الشرع لكن ذلك يكون من باب زيادة التأكيد فإن لم يفعل فإنه مع الإثم يكون عليه كفارة يمين ولهذا فإن بعضهم يقيد النذر بأنه إلزام المكلف نفسه الزام المكلف نفسه شيئا يملكه غير محال هكذا بعضهم يقول الزام المكلف نفسه شيئا يملكه غير محال والاستحالة هنا طبعا تشمل المحال العادي والمحال العقلي محال العقلي مثل ما يقولون لو أن هل يستطيع إنسان يجلس في مكانين في وقت واحد أن يوجد في مكانين لا هذا يسمونه المحال العقلي وأما المحال العادي يعني في مجال العادات مثل أن يطير في الهواء أو يمشي على الماء من غير مركب أو آلة منحو هذا وحينما يقال هو إلزام المكلف نفسه المكلف يخرج غير المكلف وهو الصبي والمجنون إلزام المكلف نفسه شيئا يملكه شيئا يملكه لو أنه نذر قال إن نجان الله عز وجل من هذا المرض فإن سيارة فلان صدقة لوجه الله تعالى هل هذا النذر يقع ينعقد ما ينعقد وسيأتي بيانه ودليله في قصة المرأة التي نذرت أن تنحر ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضبة. فلا بد أن يكون ذلك مما يدخل تحت ملكه ما ينذر الإنسان شيئا ليس تحت يده يقول إن نجحني الله عز وجل في هذا الاختبار فإني فإن شات فلان صدقه لوجه الله تعالى هذا ما يصح ولا ينعقد ولا يجوز ولا يسلط على مال غيره غير محل غير محال إذن هذا كله يدور على معنى الإلزام والإيجاب إيجاب ولهذا لو أنه قال إن شاء الله فإنه لا يلزمه لا يلزمه الفعل ولا يلزمه الكفرة لو قال لله علي نذر إن شاء الله أن أفعل كذا وكذا فقالها في أثناء النذر أو قالها قبله قال إن شاء الله أن علي نذر أن علي نذرًا إن حصل كذا أن أفعل كذا مثلا أو قالها بعده قال علي نذر أن, إن, إن بيئت من هذا المرض أن أنحر بدنه إن شاء الله فلا يلزمه بشيء سبق الكلام على هذا في اليمين وهذا مما تتداخل فيه مسألة اليمين كما سبق مع النذر قلنا في الظهار والنذر والظهر له تعلق باليمين الظهار والنذر واليمين إذا قال إن شاء الله فإن ذلك لا يكون لازما له ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما حلف قال والله لا أخز ون والله لا أخز ون والله لا أخز ون ثم قال في الثالثة إن شاء الله فلم يخزهم ولم يكفر عن يمينه صلى الله عليه وسلم طيب إذا هذا الإلزام يرتفع إذا وجد التعليق بالمشيئه نعم أو ما يدل على ذلك لو أنه ما ألزم نفسه لو قال إن شئت لا فعلنا ذلك إن شئت أو قال أنت يسر فليس ذا لا يكون ذلك من باب الإلزام هذا نذر المعلق سيأتي إن حصل كذا نعم أفعل كذا إن قدم فلان أفعل كذا سيأتي هذا المعلق طيب ذكر حديث عمر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام قال فأوفي بنذرك. لاحظ هنا عمر رضي الله عنه يقول إني نذرت في الجاهلية أن أعتاك فيها قبل الإسلام فدل هذا على صحة نذر الكافر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم نذور الجاهلية غير معتبرة مثلا وإنما أمره أن يوفي بنذره فهذا نذر طاعة ليس فيه معصية ليس فيه إشراك بالله تبارك وتعالى فأمره بالوفاء به قال نذرت في الجاهليح أن اعتكف ليلة لاحظ هنا ما علقه على شيء ما قال إن حصل لي كذا اعتكف ليلة في المسجد الحرام إن رزقت بولد أن اعتكف ليلة أو أن أصوم شهرا أو نحو ذلك وإنما هذا نذر تبرر مطلق غير مقيد بشيء ولا معلق وإنما هو مطلق هذه ممكن استغناء هذا مطلق غير مقيد، فإذا قال نعم لله علي نذر أن أصلي ركعتين، أو قال لله علي نذر أن أصوم الاثنين والخميس، ما عندقه بشيء، ما قال إن شفي يا فلان أن أصوم الاثنين والخميس، أو إن عفان الله من العلة الفلانية أن أصوم الاثنين والخميس، أو إذا نجحت في الاختبار أن أصوم الاثنين مثلا ما قال هذا. وإنما أطلقه نذر برا وطاعة قربه لله جل جلاله نعم قال إني نذرت في الجاهلية هذا نذر مطلق بطاعه غير مقيد ولا معلق على شرط نعم فهذا نوع يجب الوفاء به يجب الوفاء به لكن سيأتي الكلام في الحديث الذي بعده في قوله صلى الله عليه وسلم لما نهى عن النذر إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل مثل هذا النذر المطلق الآن لله علي ما علقه بشيء إن حصل كذا لله علي أن أصوم شهرا لله علي أن أصلي ركعتين هل هذا يستخرج به من البخيل أيضا؟ هل هذا مما نهى عنه؟ نحتاج إلى هذه الجزئية في الكلام على الحديث الآتي نؤجلها طيب إذن هذا نوع من النذر نذر القربة والطاعة والبر والعمل الصالح من غير تقييد ولا تعليق على شرط هذا يجب الوفاء به يجب الوفاء به بشرطه طبعا فيما يملك أن يكون صدر ممن له أهلية نعم وفي المقدور عليه لا يكون ذلك من قبيل المحال مثلا طيب لو أن أحدا من الناس قال لله علي نذر أن أصوم ألف سنة يستطيع هذا ما يستطيع هذا نعم فهذا من المحال عادة ليس من المحال عقلا الناس لا يعيش هذه المدة وهكذا الممتنع شرعا لو أنه قال لله علي أن أصوم العام من أول يوم إلى آخر يوم معنى ذلك سيصوم الأعياد والأيام البيض عفوا آسف وأيام التشريق فمثل هذا هذه الأيام لا يجوز صيامها وأهل العلم يقولوا لو أنه نذر أن يصوم صوما محرما سيأتي في الكلام على نذر المعصية لو نذر أيضا أن يصوم صوما محرما فما فكما لو قالت المرأة النفس أن الله إن رزقني ولد أن أصوم الأربعين مثلا أيام النفاس هي تريد القربة الآن تبغى تصوم الأربعين هي عند نفسها إنها في تعب وفي حالة من الضعف ومع ذلك ستصوم الأربعين فهنا لا يجوز لها أن تفي بالنذر ولا وليس عليها كفرة، لكن لو قال لله علي نذر أن أصوم الفطر والأضحى وأيام التشريق، فهذا لا يجوز صيامها إلا أيام التشريق لمن لم يجد الهدي كما هو معروف. فما فما يقال في ذلك من أهل العلم من يقول هذا كسابقه نذر صوم صوما محرما نذر مرصية فلا وفاء ولا كفرة. ومن أهل العلم من يفرق بين الأمرين يقول ما كان ممتنعا ما كان ممتنعا لتعلقه بزمان مثلا يحرم صومه مثلاً فإنه يصوم مكانه نقول صم يومين غير العيد والأرحى وما كان المنع منه لأمر يقوم بالمكلف كالحائض والنفساء فإنه لا كفارة ولا قضاء ومن أهل العلم لا يفرق بين هذا وهذا يقول كله نذر معصية فلا فلا وفاء ولا كفارة لعموم الأحاديث كما سيأتي في الكلام على نذر المعصية لكن أشير إلى هذه القضايا لأنه يحتاج إليها هنا وإلا سيأتي الكلام على نذر المعصية بعد قليل إن شاء الله طيب إذن صار عندنا النذر المطلق ببر بطاعة نذر التبرر المطلق هذا نوع هذا يجب الوفاء به عندنا نوع آخر النوع الثاني وهو نذر النذر المعلق على شرط كان يقول لله علي لله علي انشفي فلان أن أصوم ثلاثة أيام لله علي. أنت خرجت من الجامعة أن أتصدق بثلاثين ألف ريال لله علي. أنت وظفت أن أتصدق بأول راتب. تتكرر على ألسنة الناس دائما الناس يسألون عنها. هل نكفر كفارة يمين أو يجب علينا الوفاء بنفس النذر فهذا يكون معلقا على وجود نعمة أو دفع نقمة وجود نعمة أو دفع نقمة فمثل هذا يجب الوفاء به كما قال الله عز وجل: يوفون بالنذر ونوع ثالث ما كان القصد منه حمل النفس على الفعل أو الكف هذا اللي يسمونه نذر اللجاج والغضب وإن لم يوجد غضب هكذا يسمونه بمعنى يقول يقول لله علي نذر إن زرت فلان أن أصوم شهرا لله يريد أن يمتنع أو يقول لله علي إن كلمت فلانا أن أتصدق بعشرة ألاف يريد أن يمتنع من مكالمته يحمل نفسه على الامتناع أو يحمل نفسه على الفعل يقول لله علي لله علي إن لم أزر فلانا أن أتصدق بمئة ريال لله علي إن لم أعتذر من فلان أن أصوم ثلاثة أيام وهكذا يريد أن يمتنع من شيء أو يفعل شيء بعض الناس يقول إنه يفعل معصية فقال لله علي إن فعلتها أن أصوم شهرين متتابعين هو يريد أن يحمل نفسه على الكث والامتناع وبعض الناس يقول يكون يريد أن يحمل نفسه على فعل من الأفعال تفوت صلاة الجماعة في الفجر أو يخرج الوقت وما يصلي فيقول لله علي إن ما أصلي الفجر مع الجماعة أن أصوم ستة أشهر فهذا وبعض الناس يريد أن يترك التدخين لله علي إن دخنت أن أصوم سنة هذا يسمى نذر اللجاج يريد أن يمتنع من شيء أو أن يحمل نفسه على فعل هذا غير السابق ذاك معلق على وجود نعمة أو دفع نقمة، نعم هذا لا هذا يريد يحمل نفسه وعلى الفعل أو يحمل غيره أيضا كأن يقول لله علي إن لم تذاكر دروسك أنا أصوم أسبوعا فهذا يقال له يقال له نذر، نعم فهذا هو الذي يقول فيه بعض أهل العلم بأنه يخير بين الفعل فيكون موفيا بالنذر وبين كفارة اليمين، بين كفارة اليمين. ونوع آخر هذا كله الآن نذر طاعه. عندنا نوع آخر وهو نذر المباح. نذر المباح كأن يقول الإنسان لله عليا أنت إن إن, ان, ان انت خرجت من الجامعة. لا لنا حفلة في الصالة الفلانية أو الاستراحة الفلانية وأدعو زملائي وأصحابي هذا مباح ما يقصد به التقرب إلى الله عز وجل فمثل هذا يكون مخيرا بين الفعل الوفاء وبين وبينيش وبين كفرت وبين كفارة اليمين نعم لاحظ التعريف اللي ذكرته أولا للنذر التزام قربه التزام قربه فهذا ليس بقربه وعليه لا يكون واجبا وأما على التعريف الأخير الذي ذكرته هو الزام المكلف نفسه شيء يملكه نعم، غير محال فهذا يكون لازما له أو يكفر كفرت يمين لأن هذا أشبه ما يكون باليمين فإما أن يفعل وإما أن وإما أن يكفر وهناك نوع آخر خامس وهو نذر المكروه ما هو المكروه ينذر أي يفعل شيئا يكره فعله مثلا لو قلنا إن الطلاق مكروه بأصله فلو أنه قال نذر عليه أن يطلق امرأته وأنا يقال له الأفضل بغض النظر عن المثال والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال مقصود التوضيح بالأمثلة لا مناقشة الأمثلة فيقال الأفضل له أن يكفر كفارة يمين فإن طلقها فليس عليه كفارة يكون تحقق ما ذكر ما نذر نعم وقل مثل ذلك لو أنه نذر شيئا مكروها ما هو الشيء المكروه يقال إنه يكره مثلا نعم ها الشرب قائما نذر أن يشرب قائما فيقال أفضل لك استحب أن تكفر كفارة يمين نذر أن يأكل ثوما أو بصلا ويذهب إلى المسجد إذا قلنا هذا يكره أنا نقول كفارة يستحب له أن يكفر كفارة يمين النوع السادس وهو نذر المعصية نذر المعصية. نذر أن يعصي الله عز وجل نذر أن يضرب فلانا غير حق أو أن يأخذ مال فلان بغير حق، أو نذر ألا يحضر صلاة الجماعة، فهنا يقال يجب لا لا يجوز له الوفاء بهذا النذر، ولكن هل يجب عليه كفارة أو لا يجب عليه كفارة؟ الجمهور يقول لا يجب عليه كفارة، لأن هذا نذر معصية، كما سيأتي إيضاحه ودليله. من نذر أن يعصي الله فلا يعصي ومن أهل العلم من يقول يجب عليه كفارة يمين ويستدلون أيضا على هذا ببعض ما جاء في الأحاديث أن فيه كفارة يمين في نذر المعصية وسيأتي إن شاء الله على كل حال كفارة النذر هي كفارة اليمين كفارة النذر هي كفارة اليمين لحديث عقبه بن عامر رضي الله عنه مرفوعا كما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كفارة النذر كفارة يمين هذا كفارة النذر مطلقا لكن النذر الذي لم يسمى النذر الذي لم يسمى يمكن أن نجعله الآن ذكرنا ستة أنواع يمكن أن نجعله نذر السابع النذر الذي لم يسمى كأن يقول الإنسان نعم لله علي نذر أنا ناذر لله عز لله علي نذر نذر ماذا تفعل ماذا تر وهذا يقع من بعض العامة يسأل تقول ماذا قلت بالضبط ما هي العبارة التي استعملتها يقول قلت لله علي نذر حينما يخاطب فلان يقول له لا تذهب أو اجلس أو كل يقول لله علي نذر ما قال لله علي نذر أن أصوم أو أصلي أو أتصدق أو أذبح شاة أو نحو ذلك فهذا يقال له النذر المبهم أو النذر الذي لم يسمى من أهل العلم من يقول هذا فيه كفارة يمين يعني الآن الحديث السابق كفارة الحديث عقبه كفارة النذر كفارة يمين أبو داود في السنن يبوب عليه في النذر الذي لم يسمى وعلى كل حال جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أو فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بهذا اللفظ كفارة النذر الذي لم يسمى كفارة يمين فهذا لو لو صح لكان حجة كفارة النذر الذي لم يسمى كفارة يمين لكن الحديث ضعيف الحديث ضعيف وعلى كل حال يمكن أن يؤخذ من عموم الحديث السابق كفارة النذر كفارة يمين فنقول لهذا الأنسان الذي قال لله علي نذر نذر نقول له النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فماذا نذرت فماذا نويت بهذا النذر هل نويت شيئا معينا قام بقلبك حينما قلت هذا الكلام فإن قال نعم نويت أنا الصوم ثلاثة أيام أو نويت وإن لم أنطق بها فنقول على ما نويت وإذا قال ما قام بقلب شيء لكن هكذا قلت فالأحوط في مثل هذا أخذا من عموم قوله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين أن يكفر كفارة يمين لكن التنصيص على هذا في رواية الترمذي لا يصح ولو صح لكان رافعاً للإشكال والخلاف والله تعالى أعلم تبقى صيغة النذر غير محددة أبو الله هذا الصوت اللي هنا ما يمكن لناها في صوت هنا هم نين طيب الآن صيغة النذر نعم هل له صيغة معينة لازم يقول لله علي نذر أن أفعل كذا لابد يقول هذا أو يقال إن كل ما دل عليه فإنه يحصل به النذر كل ما يدل على الالتزام كان يقول مثلا لله علي عهد لله علي حق لله علي حق أن أصوم ثلاثة أيام إن حصل كذا مثلا في النذر المعلق لله علي وعج أن أتصدق بعشرة آلاف إن قمت من هذا المرأ فمثل هذا كله كله نذر ولا اشترط أن يقول لله علي نذر إذن نخرج مما سبق أن أي صيغة تدل على الالتزام فإنه يكون ذلك من قبيل النذر وأن الإنسان سواء علق النذر على شرط أو لم يعلقه على شرط أو قيده بقيد أو أنه أطلقه فإنه يكفر كفارة يمين ولو احتياطا الصورة الأخيرة التي لم يسمى فيها شيء قل الأحبط له لو قال لله علي نذر لكن بشرطه كما سبق أن يكون فيما يملك الفقهاء رحمه الله يذكرون شروطا للنذر منها أن يكون فيما يملكه وهذا أشرت إليه في الكلام على التعريف فيما يملكه فإذا نذر شيئا لا يملكه فإنه لا عبرة بذلك لحديث عبد الله بن عمر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا وفاء فيه فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا وفاء ولا وفاء نذر إلا فيما تملك إلا فيما تملك وليس فيه كفارة يمين نعم وكذلك ألا يكون المعصية. ومن أهل العلم من يشترط أن يكون في طاعة كما سبق في التعريف الأول فإذا قلنا لا الشرط أن لا يكون في معصية فقط فمعنى ذلك أن النذر يكون في أمر مباح ويكون في أمر مكروه ويكون في أمر مستحب ويكون في أمر واجب بأصل الشرع لكن على كل حال في حديث عبد الله. ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى ذكره لاحظ هذا الحديث عند أبي داود بإسناد صحيح ولا نذر ولا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى ذكره فإذا أخذنا بظاهر هذا الحديث الآن نقول لا يكون النذر إلا في طاعة فيخرج النذر المباح ويخرج النذر في أمر مكروه ويخرج النذر في أمر هو معصية فظاهر هذا الحديث يدل على أن النذر لا يكون إلا في طاعة فتخرج الأنواع الثلاثة المباح والمكروه والمعصية نعم؟ وكذلك جاء في حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه فبقي المسكوت عنه وهو قسمان المباح والمكروه فهو ليس بمعصية فهذا مسكوت عنه يوضح ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن عاص ولا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى تقل لله علي نذر أن أسوق السيارة هذا ليس بالقرب فعلى ظاهر الحديث أنه أن ذلك لا يكون لا يعتبر نعم وهكذا أيضا عند أبي داود والترمذي وبماجه حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا بإسناد صحيح لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين فهذا نص في المسألة أن من نذر معصية فكفارته كفارة يمين خلافا للجمهور فالجمهور يقولون ليس فيه كفارة نذر المعصية جاءوا بهذا منين من عند أنفسهم الجواب لا أخذا من العمومات والروايات المطلقة الأخرى مثل من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه قالوا ما قال عليه كفار نعم وهكذا أيضا لكن يقال هذه الرواية تكفي لبيان المراد ولهذا قال الإمام أحمد وإسحاق بالراهوية بأنه عليه كفارة يمين إذا نذر معصية لا يجوز له الوفاء ويجب عليك كفارة اليمين نعم. وكذلك أيضا حديث ثابت ابن الضحاك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم هذه الروايات أو الحديث لم يذكر فيها أن فيه كفارة يمين إلا في الحديث السابق حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فيما يتعلق بما يملكه الإنسان هذا الاشتراط حديث اللي أشرت إليه ناقة النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمران بن حسين عند مسلم وفيه أن المشركين أغاروا فأخذوا كان مما أخذوا الناقة هذه العطباء وامرأة من المسلمين وهذه المرأة ذكر بعض أهل العلم أنها امرأة أبي ذر رضي الله عنهم أجمعين فأخذوها وذهبوا بها الشاهد أنها استطاعت أن تنجو ليلا وهم نيام بهذه الناقة التمست كلما وضعت يدها على بعير جعل رغى فلما جاءت عند هذه الناقة وجدتها مهيئة موطأة سريعة وكانت تسبق الحاج فالشاهد أنها جاءت فلما وصلت المدينة عرفت الناقة أنها العضباء هي لا تعلم أنها ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وقالت بأن عليها نذر أن الله إن نجاه أنها لتنحرنها فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو قيل له ذلك فلغه ذلك فقال بئس ما جزتها وفي رواية على أنها جاء بئر مرعى إليه قال بئس ما جزيتها يعني أن الله نجاك عليها ناقة سريعة وتنذرين تنذرين أن أن تنحريها نعم فهذا ليس جزاء ثم قال لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم واضح وهذه نصوص صريحة واضحة في تقرير هذا المعنى والله تعالى أعلم طبعا الحديث مضى بعض المسائل المتعلقة به في الكلام على الاعتكاف أقل مدة الاعتكاف وهل يشترط معه الصيام أو لا وذكرنا هناك أن هذا الحديث لا يدل على وجوب الصوم. ولا يدل أيضا على تحديد أقل مدة الاعتكاف يعني هنا قال أن اعتكف ليلة في روايه يوما الذين قالوا أقل مدة الاعتكاف يوم وليلة قالوا العرب تعبر بالليالي وتقصد معها ما يلحقها من اليوم والليلة تقصد يوم وليلة فقالوا أقل الاعتكاف يوم وليلة ومن قال أقله ليلة أخذ من قوله ليلة ومن قال أقله يوما أخذ من قوله يوما راجح أن هذه واقعة عين لا عمومة لها ولا تدل على التقييد ولا تدل على أدنى ما يقع فيه الاعتكاف وذكرت هناك أن الأقرب فيما أظن والله تعالى آلم في الاعتكاف أنه يصدق على المكث الطويل لأن ذلك لم يحدد شرعا جهة المدة وإنما يقال فلان عاكف على كذا ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون فالمكث الطويل يقال له اعتكاف فكل مكث طويل فهو اعتكاف فلو جلس الإنسان في المسجد من بعد صلاة الظهر إلى الافطار يعتبر هذا اعتكاف لو قال بجلس من بعد صلاة الفجر إلى الظهر مثلا هذا يعتبر اعتكاف لو قال سأجلس من آتي صلاة العشاء ولا أخرج إلا بعد القيام هذا يعتبر اعتكاف وأن هذا هو القول الوسط بين قول من قال بأنه يصدق على أدنى مكث هذا لا يقال له اعتكاف لغته وذكرنا هناك أن اللفظ ألفاظ الشارع محمولة على المعنى الشرعي فإن لم يوجد فالعرفي فإن لم يوجد فاللغوي فلا يوجد ما يحدد الاعتكاف شرعا وكذلك العرف فنرجع إلى اللغة وإن قلنا بأن ذلك في العرف يطلق على المكفل الطويل فإن ذلك يكون مرجعه إلى العرف وليس هذا محل البحث الآن صدنا وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل نعم هذا الحديث ذكرت لكم عند الكلام عن الحديث الذي قبله أننا نحتاج إلى مسألة هنا وهو هل النذر الذي يقال له النذر المطلق يعني غير معلق على شرط يقول لله علي أن أصوم ثلاثة أشهر نذر قربة طاعة نذر تبرر غير معلق ليس من باب المكافأة والمجازات فمثل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل وفي رواية عند ابن ماجه من اللئين الآن لا يأتي بخير إنه لا يأتي نهى عن النذر بعض أهل العلم قال المقصود به النذر المعلق على شرط لأن هذا غير لائق ومثل هذا يقول أنا يا رب لا أطيعك إلا إذا دفعت عني هذه النقمة أو جلبت لي هذه النعمة يا رب أنا لا أتقرب إليك لا أصوم هذه المدة إلا إذا تحقق لي العوض إلا يتحقق العوض فيقول أنا عبادتي هذه متوقفة على تحقيق الغرض إن حققت لي غرضي صليت لك ركعتين إن نجحتني صمت لك ثلاثة أيام هل هذا يليق مع الله عز وجل مع عظمته وهو الذي يستحق أن يعبد تقرب إليه وكل ما يفعله الإنسان فهو ضئيل في مقابل نعمه وأفضاله سبحانه وتعالى فمثل هذا الإنسان حينما يقول مثل هذا الكلام ففيه نوع من المشاركة مع الرب تبارك وتعالى و الضعف عن العبادة والقعود عنها إلا إذا فعل إلا حصلت له مصلحة أو دفعت عنه مدرة يريدها كأنه لا يثق بربه سبحانه وتعالى ولا بعطاياه وإنما يريد أن يتحقق له شيء كما يقال يدم بيد أفعل كذا إذا فعلت لي كذا ما يصلح ولا يليق نعم ولذلك من علم العلم من قال إن, قول إن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر المقصود به هذا النذر هو الذي قال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل لكن لو أن أحد قال لله علي نذر أن صدق مئة ألف معلقها بشيء قال هذا هذا هذا لا يستخرج به من البخيل لكن هل هذا الفهم قاطع أو غير قاطع؟ أن نجعل النهي فقط في المعلق على شرط ونقول أما ما كان ابتداء هكذا من غير تعليق على شرط نذر مطلق فهو غير داخل في النهي وليس بمكروه بل هو محبوب محمود لأنه ألزم نفسه بقربة تقرب بها إلى الله عز وجل وما ذكرته من أن هذا غير لائق إلى آخره منتفي لكن هل هذا الفهم له وجه لكن هل هو قاطع الجواب لا لماذا؟ لأن ما ذكر هو وجه لا شك أنه غير لائق من المكلف لكن أيضا أنهي عن النذر إنما يستخرج به من البخيل يمكن أن يحمل على حتى النذر المطلق هذا الذي قاله ابتداء من غير تعليق وذلك أن هذا المكلف ما كأنه لا يفعل الطاعة إلا إذا وجبت عليه إخي افعل الطاعة تقرب إلى الله بماذا تقول عليه نذر تقول عشان أفعل ياه. وأنت ما تفعل حتى تساق بالعصا. لابد من الإجاب حتى تفعل الطاعة افعل وتقرب إلى الله عز وجل دون أن يكون ذلك لازما واجبا عليك إنما يستخرج به من البخير يقول لا أنا أبغى شيء يلزمني. ولا بعدين ما أفعل إذا ترك الأمر لي استخرج به من البخير لاحظتم بهذا الاعتبار الآن صار النذر المطلق داخلا في النهي ثم أيضا لاحظ فيه معنى آخر وهو أن هذا الإنسان الذي نذر ألزم نفسه بشيء قد يعجز عنه وكثير من الناس قد يعجزون عن هذا وهو نوع من العهد والعقد مع الله عز وجل والله يقول يا يائهو الذين آمنوا وأوفوا بالعقود وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيده فيدخل فيها النذور ويقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها يدخل فيها الأمانات مع الله ومن الأمانات مع الله الوفاء بالنذر. فكل التكاليف داخل في قوله عز وجل وحملها الإنسان إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنا وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا فحينما يوفي الإنسان بالنذر هذا من جملة الأمانة التي حملها فيجب عليه الأداء والوفاء وقل مثل ذلك أيضا في ما ذكره الله عز وجل في أولئك الذين ذمهم حيث لم يفوا بعهودهم وعقودهم مع الله ومنهم من عاهد الله لين أتانا من فضله لنصدقنا ولكنا من الصالحين فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا فالإنسان حينما يقول لله علي ولله علي ثم ما يفعل ويبدأ يسأل ويستفتي ما هو المخرج؟ يا أخي لماذا تبدأ أصلا بهذا؟ لماذا تلزم نفسك شيئا لم يلزمك؟ فالله رغوف الرحيم ولهذا قال نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير مكيف هذا ما يشتغل واحد طيب الآن لا يأتي بخير نعم يحتمل أن يكون المعنى لا يأتي بخير تكون الباء للسبب أي بسبب خير في نفس النادر يعني ما عنده إقبال على الطاعة أصلاً هو وإنما خرج ذلك منه على سبيل تحصيل مصالحه وتحقيق مطالبه وما أشبه ذلك لاحظت؟ لا يأتي بخير يحتمل هذا لا يأتي ويحتمل أن تكون الباء هذه للتعبية لا يأتي بخير يعني لا تظن أن هذا النذر هو الذي سيتحقق بسببه المطلوب ما يحصل في الخارج من شفاء هذا المريض ومن قدوم هذا المسافر ومن نجاحك في الاختبار لا تعلق للنذر به هذا النذر لن يأتيك بشيء ما كتبه الله عز وجل لك ولن يدفع عنك شيئا قد كتبه الله عز وجل عليك وإنما هو عبء وحمل ترهق به كاهلك وقد تعجز وقد تعجز عنه نعم فهو لا يجلب خيرا لك ما قدر سيكون فلا داعي لربط هذا بهذا لا يأتي بخير وهذا المعنى هو الراجح قوله صلى الله عليه وسلم لا يأتي بخير لا يجلب لك شيئا ما قدر لا يغير من قدر الله عز وجل شيئا وقد جاء في رواية عند أبي داوذ بن ماجة بإسناد صحيح ما يبين هذا قال لا يرد شيئا لاحظ لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخير وأيضا ولهما من حديث به هريرة رضي الله عنه مرفوعا إن النذرة لا يأتي ابن آدم بشيء إلا ما قدر له. هذه الرواية تفسر معنى لا يأتي بخير. إن الندرة لا يأتي ابن آدم نعم بشيء إلا ما قدر له. ولكن يغلبه القدر ما قدر له. فيستخرج به من البخيل. فييسر عليه ما لم يكن ييسر عليه من قبل ذلك وقد قال الله تعالى أنفق أنفق عليك هذا الرواية كاشفة توضح المراد وقال أنفق أنفق عليك يعني أن هذا البخيل ييسر عليه ما لم يكن وإذا نظرنا إلى تأملنا في المعنى نجد أن حتى النظر المطلق ذاك الإنسان الذي أراد أن يلزم نفسه يقول لو تركت هكذا قد لا أتصدق لكن أنا أنذر أن أتصدق بهالعشر ألاف حتى أكون ملزما إذن أيضا يستخرج به من البخيل فييسر عليه ما لم يكن ييسر بسبب الإلزام نعم. وقد قال الله تعالى نفس الحديث يقول وقد قال الله تعالى أنفق أنفق عليك إذن معناها أن النذر المطلق لا حاجة إليه وإنما يبذل الإنسان من غير أن يلزم نفسه بشيء، لم يلزمه الله عز وجل به. وبناء على هذا يقال بأن النذر مكروه بجميع أنواعه، إلا إذا كان نذر معصية فإنه يحرم. لكن نذر الطاعة يكره. لماذا؟ لأنه استخرج به من الرخيص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ها عنه. ولا يشكل عليكم أن الله أثنا على الموفين قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا فأوفى على الموف فأثنا على الموفين ولم يثن على النادرين ففرق ولهذا تجدون في قواعد الرجع أن الله قاعدة تتعلق بهذا المعنى هذا أحد أمثلتها. وهو من العبادات ما يكون مكروها غير محبوب إلى الشارع ولكن ما يكون ما ينتج عنه ثانيا يكون مطلوبا وهذا في العبادات والمعاملات ونحو ذلك وأشرت إلى هذا في الكلام على بعض الأنواع المعاملات الآن أحيانا يكون الشيء محرما و يكون في بعض صوره ثانيا مباحا مثلا أو العكس يعني الآن دفع الرشوة لاستخراج الحق الثابت المكتسب يجوز ولما يجوز والرشوة حرام والآخذ يحرم عليه الآخذ فيجوز لهذا الدفع ويحرم على هذا الآخذ بعض أنواع المسابقات التي تجريها المتاجر والمحلات والأسواق وكذا بعض الصور نقول ليس لهم ذلك لأنهم يفسدون السوق. لكن لو خرجت الإنسان ولم يقصد الشراء منهم من أجلها ولم يقصد وإنما يوزعونها في الطرقات. وظهرت له جائزة. مثلا أو اشترى منهم وهذه السلعة قد علق عليها شيء آخر من باب اشتر هذا ويحصل لك هذا ولم يقصد هو جاء ليشتري هذه السلعة أصلاً هذه هذا هذا الطعام. فهذه المسائل فيها كلام بأهل العلم لكن من وليس المقصود الكلام تحقيق الأمثلة الآن لكن من الأقوال المشهورة فيها أن ذلك يجوز بشرطه للآخذ دون المعطي لحظت ولها صور أخرى لها صور أخرى بيع الزهور مثلا بيع الزهور وما أشبه ذلك مما لا يترتب عليه فائدة أصلاً وإنما هو من قد يكون من جنس إضاعة المال. يكون الإنسان يكتسب يكون كسبه من هذا هذا ليس بحرام لكنه ليس من المكاسب المحمودة واضح لكن الذي يشتري يقال أنه يحرم عليه البذل الحجامة مع الفارق. الحجامة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن كسب الحجام أنه خبيث وليس معنى حرام فهذا الذي يأخذه الحجام ليس من المكاسب الطيبة لكن إذا احتجم الإنسان هل يكره أن يدفع؟ الجواب لا والنبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا وفي العبادات من العبادات ما يكون مكروها ابتداء ويكون في ثاني حال قربة وطاعة ومحبوبا يعني الوفاء به مثلاً. واضح الآن الظهار أمثلة أخرى متنوعة الظهار ما حكمه حرام وما حكم كفارة الظهار يجب عليه أن يكفر إذا ظهر من امراته إذا كان يريد يبقاها عنده لكن لو قال أنا أريد أن أطلقها ولا أطاها أقول طلقها وليس عليه كفارة لكن أما أن يبقى يعلقها ولهذا ذهب بعض أهل العلم من الشافعية مثلا إلى أن هذا النوع من الكفارة يلزم به المكلف ويحبس هو الوحيد ليه لتعلق حق الغير به هذه المرأة وطأ ولها زوجة ولها حق فيه فيقول أنا ما أبقى كفار هذا بيني وبين الله عز وجل أقول لا يجوز كان تطاها قال ما هي المشكلة كيف ما هي المشكلة هذه زوجتك فإما أنك تطاها تعاشرها بالمعروف وإلا ينظر في قضية أخرى تطلقها أو أن هي بإصباط حقها في الوطن على كل حال فيها مسائل اليمين الآن ما حكم اليمين واحد يريد أن يحلف هل قربة لا لكن نقول هذا مباح مثلاً في كثير من صوره قد يكون حراماً قد يكون مكروهاً قد الصورة التي يكون فيها مباحاً ما حكم الوفاء به؟ واجب نعم تفضل وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافيةً أمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته، فقال لتمشي ولتركب. نعم. يقول نذرت أختي أن تمشي إلى بيت, إلى بيت الله الحرام حافية. حافية. هذه الرواية ليست في هذه اللفظة ليست في البخاري. نذرت أن تمشي إلى بيت الله الحرام. نعم. يقول حافية. فأمرتني أن استفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال لتمشي والتركب لتمشي والتركب هنا في هذه الرواية ما قال عليها كفارة فظاهرها أنه لا يلزمها شيء باعتبار أن هذا الأمر الذي احتف بالعبادة هو المشي قصد المشي أنه غير مؤثر ولا مطلوب شرعا وإنما العبادة هي قصد بيت الله الحرام قد يفهم من ظاهر هذه الرواية ولهذا جاء في رواية عند أبي داود إن, إن الله لا يصنع بمشي أختك إلى البيت شيئا إن الله لا يصنع بمشي أختك إلى البيت شيئا هذا أمر لا يحبه الله عز وجل نعم ولا يطلبه ولم يكلفنا بذلك قد جاء عند أبي دود بإسناد صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما نفس حلل سؤال أخت عقبة ابن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تركب وتهدي هديا لاحظ تركب وتهدي هديا معنى ذلك أن أنها ندرت أن تمشي وتذهب إلى البيت الحرام ماشية فأمرها أن تركب لأن لا تعذب نفسها ويكون عليها الهدي والمقصود بالهدي ما يقدم إلى البيت الحرام يصدق ذلك بشات ويصدق ذلك ببدنه ويصدق أيضا بما دونها كما سبق الكلام عليه في الكلام على الهدي في إيجاز وسبق الكلام على هذا بشيء من التفصيل في شرح المقنع الشاهد أن هنا قال وتهدي هديا وفي رواية أيضا عند أبي داود إن الله لغني عن نذرها يعني أن تمشي مرها فالتركب وفي رواية صحيحة أيضا إن الله لغني عن مشي أختك والتهدي بدنه هنا بين الهدي الذي ذكره مبهما ولتهدي هديا وهذه رواية ثابتة أيضا عند أبي داود لكن في رواية ضعيفة عند الترمذي وبماجه والتصم ثلاثة أيام ولتصم ثلاثة أيام وصيام ثلاثة أيام في النذر هو الذي ذهب إليه بعض أهل العلم كالإمام أحمد وإسحاق ابن راهوية رحمه الله تعالى وفي البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم في الشمس فسأل عنه قالوا هذا أبو إسرائيل في القصة المعروفة نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم قال مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه وما ذكر الكفارة ما ذكر الكفارة وأخرج الشيخان من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يهادى بين ابنيه فسأل عنه فقالوا نذر أن يمشي فقال إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه وأمره أن يركب وما قال ما ذكر الكفارة وأيضا ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان يعني يقاد بخزامة في أنفه مثل الدابة يقاد من أنفه بخزامة فقطعها النبي صلى الله عليه وسلم بيده وأمره القائد أمر القائد أن يقوده بيده يعني هذا الإنسان كأنه نذر أن يطاف به بالكعبة وهو يقاد بهذه الطريقة كالبهيمة فلاحظ الآن هذه الروايات قد يؤخذ من ظاهرها أنه, أنه لا يلزمه شيء في هذه الأمور التي ليست هي من قبيل القربة أصلا فيقال يفعل القربة ولا يلزمه ما ذكر معها من أمور غير مؤثرة دواية أن يصوم ثلاثة أيام الحديث الوارد فيها لا يصح لكن من أهل العلم أن يقول لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن كفارت النذر كفارت يمين فهذا لم يتحقق هذا القدر فأخذنا من عمومه أن علي كفارت يمين فيكون عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام عفواً أو كسوتهم فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام متتابعت. واضح هذا؟ والقول بأنه يجب عليه بدنا في, في كل نذر بمثل هذا الأشياء لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم نذر أن يصوم ويقف في الشمس نقول عليك بدنا النبي صلى الله عليه ما قال هذا؟ لكن قاله لتلك المرأة التي قصدت البيت. فيمكن أن يختص ذلك. به. ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى ما هو أعلى بأن تقرب بدنة وتوزع على فقراء الحرم يكون ذلك أبلغ من طعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو صيام ثلاثة أيام والله تعالى أعلم وعلى كل حال مثل هذه الأمور يمكن أن يحتاط لها فيقال إنه يكفر كفارة يمين ويفعل القربة أما هذا الشيء الذي يكون من قبيل التعذيب دون أن يكون قربة لله عز وجل فإنه لا يفعل واضح ولو قال قائل بأن ذلك لا يلزمه ولا يلزم أيضا كفارة اليمين فهذا أيضا له وجه لكن إن احتاط فإنه يكفر كفارة يمين وهذا يفعله بعض العامة يعني بعض العامة يقول ينذر أن يتصدق بكيسين من البر على ناقتين مخطومتين أو يكون عبارة عن عدلين على ناقة مخطومة تبرك في السوق الفلاني ثم هذا النذر قبل سبعين سنة الآن لو جئنا بالناقة وبرك تبداك السوق ولا كذا مشكلة نعم. ومعها هذا البر فلا حاجة لمثل هذا نقول يتصدق بهذا القدر من الطعام الذي نذره إن بغى يحتاط يكون كفرت يمين عن هذا الشيء الذي قد تخلف والله تعالى أعلم ويمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة ما قال على سبيل الإرشاد والندب وأن هذه الأحاديث تدل على أن ذلك لا يلزم الإنسان لم يأمر به آخرين والقول بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل واحد أو لواحد من الأمة يكفي عن القول للجميع هذا صحيح لكن في مثل هذه الأمثلة الآن هؤلاء ما يدريهم هذه امرأة نذرة أن تنذب حافية وهذا واقف والثالث كذا هل علموا بقصة المرأة الحافية وقد تكون هذه أصل المرأة الحافية في حجة الوداع نعم وكذلك الذي يقاد فمتى ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة حجة الوداع أو بعمرة القضية أو ما بين ذلك من عمراته صلى الله عليه وسلم والله تعالى أعلم تفضل نعم وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضيه عنها نعم يقول استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقضيه عن هذا الحديث يتعلق بموضوع يتصل بالنذر وهو قضاء نذر الميت قضاء نذر الميت هذا النذر قد يكون عبادة مالية نذر أن يتصدق بكذا فيمكن أن يقال يخرج ذلك من تركته وبعض أهل العلم يقول إن كان النذر في مرض الموت المخوف فإنه يكون من الثلث من الثلث وعلى كل حال هذا من الديون التي تقضى من الديون التي تقضى من التركة إذا كان عباده مالية فإن تبرع به أحد أجزأه لكنه يكون في ذمته ويخرج عنه وأما إذا كان عباده بدنية فمن أهل العلم لا يرى القضاء أنه أن ذلك لا يقضى عنه نذر أن يصوم شهرا والأقرب الله تعالى أعلم والذي يدل عليه الدليل أنه يقضى عنه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه يكون ذلك في العبادات البدنية ويدل على ذلك أيضا حديث ابن عباس عند أبي داود والنسائي بإسناد صحيح وأصله مخرج في الصحيحين أن امرأة ركبت البحر ثم نذرت إن نجاها الله أن تصوم شهرا فنجاها الله فلم تصم حتى ماتت فجاءت ابنتها أو أختها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تصوم عنها هذا نص الآن حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم إنه على أمه نذر غير لم يبين هنا هذا النذر قال فقضه عنها وهذا دل على وجوب قضاء على أن النذر نذر الميت يقضى عنه سواء كان عبادة مالية أو عبادة بدنية وهذا حديث سعد بن عبادة سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم غير الحديث الذي ورد لما قال إن نفس أمي افتلتت ولم تتكلم وأظنها لو تكلمت تصدقت أفا تصدق عنها قال نعم هذا غير النذر ليس ذلك بنذر وإنما هو يسأل عن الصدقة عنها أما هذا فهو نذر وجاء من حديث بريدة أيضا ومن حديث ميمونة بنت كردم بن سفيان نحو هذا نعم السؤال عن نذر على ميت هل يقضى ذلك عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولكن طبعا هذه المسألة فيها شيء من التفصيل بمعنى أن لو أن الإنسان مثلا قال إن شفاني الله من هذا المرض لا لأصومن شهرا فما شوفي فليس عليه شيء طيب لو أنه قال لو أنه قال إن شفاني الله من هذا المرض لا لأصومن شهر الله المحرم وبرئ هذا الإنسان في شهر ربيع الأول معناها ثم مات قبل محرم هل أليلزمه شيء أو قضاء أو نحو ذلك الجواب لا لا طيب لو أن هذا الإنسان قال إن شفاني الله من هذا المرض أو إن, إن سلم الله فلانا أو شف الله فلانا لا لأصومن شهر الله المحرم جيد ثم برئ أو قدم هذا الإنسان الغائب ولكن لما جاء شهر محرم مرض هذا الإنسان مرضا لا يرجى برؤه فماذا يقال يقال العبادة التي لها بدل يلجأ الى البدل وهو الاطعام وضح لو انه بدأ بالصوم ثم مات فهل يلزمه الباقي الجواب لا لو انه ذهب عقله قبل هذا قبل شهر محرم فصار من غير أهل التكليف فوحينما قال النذر كان مكلفا فوجب عليه صوم محرم يعني أن السبب قد انعقد لكن ذلك متوقف على شرط وهو أنه لما جاء محرم أن يكون ذلك من أهل التكليف فلم يكن مكلفا فهل يقال يصام عنه؟ أو لا يصام عنه؟ هذا محل احتمال وجد السبب وتخلف الشرط فالقول بأنه لا يجب عليه قول متوجه لأنه لا بد من تحقق السبب وانتفاء المانع وحصول الشرط على كل حال بقي حديث نكمله عشان نكون خلصنا خمسة حديث ولا نطير عليكم إن شاء الله فيه نعم خلنا نخلص هذا أول عشان أخوان يكونون بعد ذلك في ساعة فضل وعن كعب ابن مالك رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله فقال رسول الله صلى الله, صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك نعم الآن هذا الحديث يتعلق بمسألة تتصل بالنذر وهي لو أنه نذر أن يتصدق بكل ماله هل يجوز له هذا أولا؟ ثانيا ما الذي يلزمه إذا قلنا إن ذلك غير لازم بمعنى أن الواجب عليه الثلث مثلا كما سيأتي هل عليه كفارة أو ليس عليه كفارة الآن قول كعب بن المالك رضي الله عنه لما تاب الله عليه لما تخلف عن رزوة تبوك إن من توبتي أن أنخلع من مالي ما معنى إن من توبتي إن من توبتي كما ذكر ابن القيم في الكلام على التوبة ذكرنا هذا في الأعمال القلبية ابن القيم يرى أن التوبة ليس مجرد الندم والعزم أن يعود إلى آخره وإنما التوبة النصوح الصادقة التي يحصل معها إقبال على الله ما هو فقط ترك لهذه المعصير إقبال صلاح حال العبد فهذا يقول إن من توبتي من ندمي ورجوعي عن هذا التخلف عن الغزو معك يا رسول الله أن أتصدق بمالي لي هذا من توبتي والمعنى واضح على هذا لا إشكال فيه ولا داعي لشق الشعرة والشعيرة فيشكل جيد فهو أراد مع ندمه وعزمه على الترك أن يتقرب وأن يري الله عز وجل طاعة ومبادرة ومسارعة بالخيرات لا سيما بهذا المال الذي كان سببا لإخلاده وقعوده عن الغزو مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو يريد أن يتحلل من ذلك كله هل هذا نذر أو ليس بنذر يحتمل أن يكون ذلك من قبيل النذر إن من توبتي أن الخلاء لكن طبعا ليس فيه لفظ النذر لكن قلنا كل ما ألزم المكلف نفسه به فهو نذر طيب هذا هل هذا إلزام إن من توبتي أو أنه يعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أهل العلم يقولون إنه لم يلزم نفسه ولم يتزم بهذا وإنما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم كأنه يريد أن يرى بما يرجع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يقره على هذا أو لا يقره قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك وما قال له عليك كفارة يمين مثلا وفي رواية عند أبي داود يجزئ عنك الثلث وإسنادها صحيح يجزئ عنك يعني بمعنى أن من قال لله علي أن تصدق بكل مالي يجزئه الثلث وفي رواية قال لا يقول فقلت نصفه قال لا قلت ثلثه أو فثلثه قال نعم قلت فإني سأمسك سهمي من خيبر أقره على الثلث ولم يقره على النصف وهذا يدل على أن, لو أن الإنسان إذا نذر أن يتصدق بأكثر من الثلث أن ذلك متوجه إليه ما جاء في هذا الحديث لأن من العلماء من يقول بأنه لو قال لله علي أن تصدق بنصف مالي أنه يجب عليه أن تصدق بالنصف طيب هذا الحديث قالوا هذا الحديث في من أراد أن يتصدق بكل المال لكن إذا عين ولو أكثر من الثلث لزمه طيب هو قال في هذه الرواية فنصفه فقال صلى لا قال فثلثه فأقره على ذلك ولهذا يمكن أن يؤخذ منه أن من نذر أن يتصدق بأكثر من الثلث أن يقال له يجزئك الثلث هل عليه كفارة يمين ظاهره أنه لا يجب عليه كفارة يمين وبهذا يمكن أن ينظر إلى القضية باعتبار أن هذا أصلح وأحب إلى الله جل جلاله هذا يقودنا إلى مسألة معروفة وهي في غير النذر إذا أراد الإنسان يتصدق بكل ماله هل يتصدق به أو لا أظن أشرت إليها في بعض المناسبات في ما سبق والأقرب في هذا هو التفصيل وما ذكره الشاطي رحمه الله ذكر بعض أهل العلم وهو أن ذلك يختلف بحسب أحوال المكلفين فالنبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى الله يقول ولا تبذر تبذيرا قال لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك هذا في الإنفاق ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا وقال ولا تبذر تبذيرا فهل النفق في سبيل الله فيها تبذير وإصراف يقال في تفصيل من الناس من يقبل منه فابو بكر جاء بكل ماله فقبل منه وعمر جاء بشطر ماله فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منه وذاك الرجل الذي جاء بذهيبة أو بقطع من الذهب أو نحو ذلك فعرض عليه وسلم فعرض عنه ثم أعرض عنه ثم فأخذ فرماه بها كالمغضب وقال يأتي أحدكم بماله ثم يتكفف الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام فدل على التفريق بين أحوال المكلفين فمن كان قلبه يضعف إذا تصدق بكل ماله أو بشطره أو نحو ذلك فيبدأ يلتفت إلى المخلوقين أن يعطوه أن يمنحوه نعم فلا يشرع له ذلك ويمنع منه وإذا كان في قوة اليقين بمنزلة أبي بكر رضي الله عنه لا يرتفت لشيء فمثل هذا لا بأس أن يتصدق بكل ماله والنبي صلى الله عليه وسلم في الوصية أيضا ماذا قال لسعد بن أبي وقاص نعم قال الثلث والثلث كثير نعم وهذا أيضا إذا قلنا أن الثلث هو الأفضل في مسألة النذر وتكلمنا على مسألة الوصية هل الثلث هو الأفضل أو أقل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير الشاهد لو أن الناذر أراد أن يتحول من عبادة إلى عبادة أفضل منها من جنسها فهل عليه كفارة أو ليس عليه كفارة الرجل حديث جابر رضي الله عنه الذي قام يوم الفتح فقال يا رسول الله إني نذرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين فقال صلها هنا ثم أعاد عليه فقال صليها هنا ثم أعاد عليه فقال شانك إذن؟ إذا هذا بإسنان صحيح عند أبي داود دل على أن الإنسان إذا نذر لو أنه نذر أن يصلي في المسجد النبوي ركعتين أو أن يصوم رمضان أو أن يعتكف العشر الأواخر في المسجد النبوي فاعتكف في المسجد الحرام أن ذلك يجزئه لو نذر أن يعتكف في مسجد حيه في المسجد الجامع مثلا على كلام لأهل العلم هل يجوز الاعتكاف في غير مساجد الثلاثة أو لا لكن نحن نمثل نذر أن يعتكف في مسجد الجامع المعين مسجد فلان اللي قراءته جميلة ثم بدأ له أن يعتمر وأن يعتكف في الحرم هل يجزئه ذلك ولا ما يجزئه قال عليه كفارة ليس عليه كفارة والله أعلم وصلى الله أعلم صلى الله عليه وسلم وليه الصحبة أضلنا عليكم اليوم والمعذرح تفضل سؤالك إذا مات ما عليه شيء لأنه مات قبل التحقق عجز عنه لما مات لم لما جاء شهر الله المحرم هذا المكلف قد مات الآن لو أنه مات قبل شهر رمضان يجب عليه الصيام هذا واجب بأصل الشرع وهذا ما أوجبه المكلف مثله تماما طيب لكن في صور ومسائل تتعلق بهذا قد يجب على المكلف فيها مثل لو كان قادرا جاء محرم ما صام فنقول يصوم عنه وليه من مات وعليه صوم صام عنه وليه نعم مرض مرضا نعم لا يرجع برؤه نقول يطعم عنه مثل صيام رمضان نعم إذا قلنا العبادات البدنية تقضى فإنه يصلي عنه إذا كان فيه مكنة أم كانه ذلك ما حددها بوقت ما قال أني مثلا في رمضان أقوم بـ 11 ركعة ومات قبل أو مات أول يوم صلى أول يوم ومات فعند إذن هذا لا يلزمه شيء لكن لو أنه بقي وما فعل يعني بقي وما فعل فهي في ذمته يمكن أن يقال إذا قلنا بالعبادات البدنية مطلقا نعم، أو يقال عليه كفرة نذر. نعم، نعم. لا الاستثناء في القلب لا أثر له، وإنما لا يقال له قراءة ولا كلام ولا إلا ما كان باللسان. الذكر والقراءة. و والحلف والطلاق وكل ذلك لا يعتبر إلا ما كان باللسان فما خرج باللسان وكان مصرحا واضحا أخذ به ظاهري فإن كان محتملا أو مبهما رجع إلى نيته وقصده واضح لكن يقول والله أنا بحلف وبستثني بقلبي نقول هذا لا ينفعك مو بلازم يسمع لو قال يعني كما يقال تحرك به اللسان والشف جرى بالهواء فهذا ينفعه لكن لا يخدع الناس بالأيمان في مثل هذا نتكلم في النذر الآن والله أعلم صلى الله عليه وسلم